اما بعد فما زلنا مع سلسله التوضيح من رد شبهات صاحب رساله إ ل ى غله التجريح وهذا و المجلس الثالث والاشرون كان هذا في ل ي ل ة السابع من سفر من العام التاسع والعشرين من, من بعد الاربعمائه الف ل من بجره وكنا قد عقدنا آ خ ر مجلسين في بيان المخالفات ا ل ع ق د ي ة و ا ل م ن ه ج ي ة عند ا ل د ا ع ي ة ابي اسحاق ا ل ح و ي ن هدانا ل ل ه و إ ي ا ه سبيل الحق والهدى و وقد ن ا ق ص ن ا في آ خ ر مجلسين ما يتعلق بكلامه في حكم ا ل م س ر على ا ل م ع ص ي ة ثم ثم <تصفيق> بكلامه في توحيد الحاكمين وبينا ما عنده من م خ ا ل ف ة في هاتين ا ل م س أ ل ت ي ن حيث قال ف أ ص و ل أ ه ل ا ل س ن ة فيهما وتابع الخوارج فيهما القول بتكفير المصر على ا ل م ع ص ي ة هذا قول من أ ق و ا ل الخوارج كما قد ع كنا قد عزونا هذا ه ذ القول ا إ ل ى عامر ا بن ن ج د ة الخروري الخارجي قال بنحن قول أبي لانه انتظر لك حاولت اقولها بوك ل م ا كنت أ ق ر أ في كتابي نقم ت أ س ي س ا ل ج ه ن ي ة لشيخ ا ل إ س ل ا م بن تيميه او ي ل م ى ببيان تلبيس ا ل ج ه ن ي ة ف ل ا ث نقد ت أ س ي س ا ل ج ا م ع أ و بيان ت ل ب ي س ا ل ج ا م ع في المجال الذي ا ل أ و ل في ا ل ص ف ح ة الخامسه والستين قرات كلاما كان شيخ ا ل إ س ل ا م ينتقم به ا ل ط ر ي ق ة التي كان يسير عليها فخر الدين ا ل غ ا ز ي في علومه ا ل ك ل ا م ي ة فلما ت أ م ل ت ط ر ي ق ة ا ل ح و ي ن في محاوله التلبيس أ ي ض ا في خلال اعتذاره المزعوم عن تكثير المصره على ا ل م ع ص ي ة وكذلك في محاولته للدفاع عن نفسه في ش أ ن قوله ب أ ن أ خ ص خصائص توحيد الالهيه ح ا م الإسلام مناسب نصحة أو مناسب في الرد مناسب أو على و ك أ ن شيخ ا ل إ س ل ا م يعني بكلامي هذا يرد على ط ر ي ق ة ا ل ح و ي ن أ ي ض التي شابه فيها ط ر ي ق ة فخر دين الرازي في اللف والدوران وفي فقال طريقة شيخ اللعبة بالكلام على طريقة أهل الكلام فقال شيخ الإسلام الله تعالى على أهل رحمه إ ن كان هذا الذي يقولونه ويثبتونه ب ا ل أ د ل ة ا ل ش ر ا ئ ع و ا ل ع ق ل ي ة ل م تذكر أ ن ت أ ن يقصد الراجل عليها ح ج ة ولا نقلت فيها مذهبا فقولك لا بد من الاعتراف ب ن خ ص و ص ي ة ذاته عز وجل التي بها امتازت عن سائر ا ل ز و ا ب مما لا يغفر الوهم والخيال الى كنها هذا القول يعني ولا وهم ولا خيال ولا نوع نواع الإدراكات من فتخصيص الوهم والخيال بذلك يشعر ل أ ن غير الوهم والخيال يصل إ ل ى كمها ولم يفرقون بين هذا وبين هذا و ن ا يجب التفريق بين وصول الوهم والخيال الى كنهها وبين وصول العلم والعقل وكل هذا غلط ل أ ن ه لا يصل إ ل ى كنها وهم ولا خيال فشيخ ا ل إ س ل ا م اعتبر هذا الكلام من, من الراضي تخليط وهم و وتقصير وغلط لماذا ل أ ن ه كما قال لا يصل إ ل ى م ع ر ف ة كن ذات الله علم فضل على أن يصل أن إ ل ى م ع ر ف ة الذات خيال فلماذا خص هذا بالوهم والخيال الوهم والخيال بلا شك هما أ ق ل أقل, أقل د ر ج ة من, من العلم يعني ما المقدم ما هي أول أو م اعلى درجات الادراك العلم, الوهم والخيال أقل مرتبة من العلم. فما ا ل ح ك م ة او ما ا ل ف ا ئ د ة من قول الراضي ه ذ الا يعني اللعب بالكلمات كما بين هذا شيخ ا ل إ س ل ا م بعد ذلك الغلو التعبيرات او الغلو التعبيرات مزاكم الله الشيخ غلوه علم الكلام وفي الكلام في في في خير من من هذا استخدام ف... فختم شيخ ا ل إ س ل ا م ن ا ن ق د ر ه بقوله ظ ه ر أ ن م ا قال ليس فيه تحصيل لغرضه ن ع م ى فيه من التفريق بين ا ل أ ش ي ا ء فيما اتفقت فيه ه ذ ا وجه ا الشاهد الذي أ ح ب ب ت ان احتج أ و استشهد به فنحن نقول ا ل ع ب ا ر ة نفسها في الحوين يظهر منا قد قرأناه في المجلسين السابقين في من كلام الحويني في م ح ا و ل ة يعني إ ظ ه ا ر التراجع عن تكثير المصر على ا ل م ع ص ي ة وقيامه ب ا ل ت س و ي ة بين ث ل ا ث صور م خ ت ل ف ة بين المصر والمستكبر وهو المستحيل ف ك ا ن ه وقع فيما وقع فيه, فيه الراضيون حيث أ ن الراضي اراد أ ن يفرق بين ا ل أ ش ي ا ء التي لا وجه للتفريق بينهم الحويني عكس أراد أن عكس ج ع بين أنبات الأشياء التي أن يفرق بينه الشيخ من كلام الحويني أمر وليس فيه أن الإسلامون من فكما قال ظاهر كلام تحصل أمر غربه ثم نقول ي عكس ن ي ع ما قاله هنا شيخ ا ل إ س ل ا م مع ما فيه من التجميع بين ا ل أ ش ي ا ء فيما اخترقت فيه فسواء هذا أ و ذاك ف ك ل ه م ا من سبل أ ه ل الكلام ف أ ك د شيخ ا ل إ س ل ا م كلامه هذه ا ل ن ص ي ح ة ا ل ه م ه فتدبر ق ا ل ف هذا كله فانه إ ن ك ل م حق ف إ كلام حق يعرف كيف أ ض ل هؤلاء لعباد الله بمتشابه الكلام كما قال ا ل إ م ا م أ ح م د في وصفهم يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويلبسون على جهال الناس بما يتكلمون به من المتشابه لعل الكلام للحلم ننتقل عظى أن يكون الآن في هذا الكلام الى الاصل الثالث او الى ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ل ث ة <تصفيق> التي خالف فيها الحويني اصول الثلاث ف مساله أ ل ة الصوت طعمه في بعض اهل العلم الثلاثين في الرابعه قوله للموازنات والخامسه سلوك مثلك الخصاص الثالثه ا انتهاء منهج الخوارج الفعاليه م ر سوف التكثير وموالده نحن س نجعل آ خ ر مسالتين حتى يكون الكلام م ن ص ل ا فنحن في ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ن ي ة تكلمنا عن مخالفتي في ش أ ن توحيد الحاكمين وفي م و ا ف ق ت ه سيف ق ب في ق و ل ه ب أ ن أ خ ص خ ص ا ئ ص ت و ح ي د ا ل إ ل ه ي ة ت و ح ي د ا ل ح ا ك م ي ن فنجعل ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ل ت ه وفق سيف خ ب نعم نعم حيث قال إ ن أ خ ص خ ص ا ئ ص ت و ح ي د ا ل إ ل ه ي ة ت و ح ي د ت و ح ي د ا ل ح ا ك م ي ه في ا ل م س أ ل ة الثالثه ة مسلك الخوارج ا ل ق ع د ي ة في التهيج و ا ل إ ث ا ر ة على ولاة الأمر ل أو ا في ت ه ي ج و ا للخروج إ ث ا ر ة ل على ولاه ا ل أ م ر والخوارج ا ل ق ع د ي ة كما قد بينا مرارا قبل ذلك هم الذين يزينون الخروج ب ا ل ك ل م ة دون السلاح ح ر ش وكما ن الله و كما كان يقول ا ل ع ل ا م ة ابن ع ث ي م ي ر رحمه الله تعالى انه لا خروج بالسلاح الا بالخروج بالكلمة ف ب د ا ي ة الخروج بالسلاح يكون بالخروج ب ا ل ك ل م ة ولذلك <تصفيق> <الله> نعم. <تصفيق> نعم. الخوارج, الخوارج الحركيون كما ي ق و ل و ن من أ ل ح ا ل أ س ك ر ي اللي... مهم. مهم ولذلك كان الخوارج القعديه اخبث الخوارج كما نقل هذا أ ب و داود في مسائله ا ل أ ح م د ل أ ن ا ل ك ل م ة تفتن, تفتن القلوب وتفسد العقائد وتمهد يعني بما بعدها من عظيم الفتن وكان أ ص ح ا ب ه ا يتظاهرون أ ح ي ا ن ا بخلاف ما ي ب ت ن و ن هم يتظاهرون مثلا بالثلفية <تصفيق> وهم يدسون السنه في العسل ويحرشون كما تفضل الشيخ حسن الله. <تصفيق> الله الله كما تفضل فضيله شيخنا الشيخ حسن بن عبد الوهاب <تصفيق> ن س ع ن ا ل ل ه ب ع <تصفيق> ل م ي يحرشون وكما جاء في الحديث إ ن الشيطان أ ي س أ ن يعبد في, جزير في جزيرتكم ولكن في التحريش بينكم ف ك ا ن ه م صاروا خلفاء للشيطان في هذا الباب ف... فنضرب أمثلة من بعض مقالات ا ل ح و ي ن ي في مواعظه ودروسه ا ل و ا ض ي ة التي تدل على ان ا ص ا ل ك مسلك الخوارج ا ل ق ا ض ي فقال في ب ر س ن و و عنوان نداء الغرباء <تصفيق> الوجه ا ل أ و ل لا يوجد سلطان يحمي حدود الله في ا ل أ ر ض من سب الله سجن س ت ة أ ش ه ر ولم ينفذ هذا القانون س ا ع ة ومن سبت ذات ا ل م ل ك ي ة يسجن في الحال لا يوجد سلطان شرعي غربه أ ه ل الدين في هذه ا ل أ ز م ن ه ا م ت ا ث ر ش و ئ ل ا ل ع ل ا م ة ر ب ي ع بن هادي حفظ الله تعالى يدعي بعضهم أ ن ط ا ع ة السلطان و أ ن أ م ر التكثير ل ل ح ك م م س أ ل ة خ ل ا ف ي ة بل قال أ ح د الدعاه في ش ر ي ت ه نداء الغرباء ليس هناك سلطان شرعي في ا ل أ ر ض اليوم فما تعليقكم جزاكم الله خ ي ر ف أ ج ا ب ا ل ع ل ا م ة رضيع حفيظ ا ل غ ل هناك الشباب هناك من الشباب من هو مغامر ولا يميز بين ما ينفع المسلمين وما يضرهم فيغامر بشباب المسلمين ويرميهم ف ي آ ت ه ا ت الحروب والفتن كما حصل في الجزائر وغيرها ولم يلتفتوا إلى أقوال إلى العلماء الصنف المتهور من الشباب من فهذا لا يجوز أ ن يطاع ولا يجوز أ ن ي ض و ز غ ى ا ل ي ه ويجب أ ن يرفضهم الشباب ويلتفوا حول العلماء بل لا يصلح للتقرير في هذه القضايا وكلفوا بالرجوع إ ل ى العلماء الذين ي س ت ن ب و ن هذه القضايا من دين الله الحق ويميزون بين ما يضرهم ويميزون بين المصالح ا ل م ك ا س ب ففي هذا ا ل أ ص ل أ و ل ى و أ و ل ى أ ن يلتف الشباب حول العلماء و... و... وينتظروا منهم البيان الشافي والنصح وقد حصل هذا ولله الحمد من علماء السنه فنصحوا ونصحوا لكثير من هذا الشباب المتهور يعني يقصد الحويني يتركوا رضي يقول الحويني طبعا العلامة علمه عن طبعا فان انه من الثورات الشباب المتهور مثل هذه هذا يبين لكم البون ا ل ش ا س ع بين العلامه الربيع س ل م ا وعلما و خ ب ر ة والحويني فالعلامه الربيع بارك الله في عمره قد تعد يكون ذلك الثمانين من العمر يعد من في السن. وطبعا في العلم والمكانة المقارنة فالعلامة ربيع إمام فالحويني السن أولاده وطبعا والقدر لا لليه يعد في وجه في ربيع وشهد لوب الامامه من قبل الراسخين في العلم <تصفيق> اما الحويني فعلى ف... العكس من ذلك تماما فقد حذر منه الائمه ة كما سوف <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> و أ ن يتركوا مثل هذه الفتن ث و ر <تصفيق> ويقبلوا على العلم وعلى ت ر ب ي ة ا ل أ م ة على كتاب الله و س ن ة رسوله <تصفيق> وتطهير المجتمعات ا ل إ س ل ا م ي ة من الانحرافات ا ل ع ق ا ئ د ي ة و ا ل م ن ه ج ي ة في أ ص و ل ه م وقرورهم هذا هو الضرب الصحيح أ ن نربيهم على العلم وعلى الدين هذه ا ل أ م و ر على كل حال يرجع فيها إ ل ى العلماء على التفصيل الذي ف ك ر ت ه سلفا ولا يسمع لكثير من الرعاع الذين ينعقون بما لا يعرفون فلا يعرفون منهج السلف ولا يعرفون العلم السرى و لا يعرفون العلم ا ل ص ر ع ي الصحيح و لا يميزون بين المصالح و المفاسد فالقوا بشباب ا ل أ م ة في اتون الفتن و أ ل ق و ا ب ا ل إ س ل ا م في أ ب و ا ب الضياع ا الأمة وأن همتها بأيدي علمائها ل كل لهذه يسعل ى أن وأن بأيدي يهيئ خير وفوقها ق ا ف اهله و ا ل ل ه ص ح ي ن ا ل م خ ل ص ي ن منها إ ن ه ربنا لسميع الدعاء ا ل ح و ي ن ي في ه ذ ا الكلام قد غامر لشباب المسلمين كما قال العلامه ر ب ي ع ه ن حيث انه باهزيه الكلمات يهيج الشباب ا ل خ ر و ن على, على السلطان حيث قال يعني بلا ت و ر ي ب لا يوجد سلطان يحمي حدود الله في الارض هذا طبعا ا كذب ذ ه كذب يعني يكفي وجود السلطان الشرعي القائم في م م ل ك ة التوحيد و ا ل س ن ة هل الحويني لا يرفع لهذا السلطان ر أ س ا ولا يعتبروه سلطانا شرعيا يحمي حدود الله في ا ل أ ر ض فلا يعلم أن ح و ي ن ي أ ن حدود الله تقام على أ ر ض ا ل م م ل ك ة ا ل م ب ا ر ك ة و أ ن شرع الله يقام هناك و إ ن كان فيه يعني هناك من التقصير ما فيه فالتقصير موجود حتى في يعني بعض أ ي ا م ا ل خ ل ا ف ة ا ل ر ا ش د ة وفي ماتلاه ا من الدول فذاب ا ل ت ق ص ي ر في الدول ة الاموي ة ولكن هل هذا ا ل ت ق ص ي ر يعني من الحكام او من ا ل خ ل ف ا ء في ذ ا ك الوقت يخرجهم عن ا ل س ل ط ا ن الشرعي او يعني يقال عنهم ا ن ه م لم يحموا فضول الله في الارض لانه كفر م ث ل ا ن الوقت في بعض المخلفات مثلا هذا هو كلام س ي خ قبض حذر القذ بقذ هذه ا ل ك ل م ة من الحويه توافق ان قد افصله س ي خ قبض في ت ف س ي ر ه في الظلال في كتابه معالم مع في الطريق حيث أ خ ذ ي د ن ز ل و ي ك س ر من الدنجنه حول م ق و ل ة ا ل ح و ي ن هذه إ ن ه لا يوجد شرع يقام على ارض الله اليوم وغافل تماما عن دولة سعودية ن الدوله س و السعوديه كأنها كأنه ليس وجود. يعتبر أن هذه ا د يتعد دولة و ل المباركة التي يتعد أفضل ة إ ل ا م ي ة ل ى ج ه الأرض اليوم ا ل تقيم ي و ت ح و ت ق م شرع ا ل ل ك أ ن ه ا ليس لها وجود لكن ه ل ا ي ع ت ب ر و ه ا د و ل ة إ س ل ا م ي ة ش ر ع ي ة كما لم يعتبر سيد ق د ب ا ل خ ل ا ف ة ا ل أ م و ي ة وكما لم يعتبر بخلافه عثمان بن عفان ف ج و ة بين خ ل ا ف ة الشيخين و خ ل ا ف ة علي رضي الله عنه هذا أولاً وفي ث ا لا يعني بلد من بلاد الإسلام إلا القليل إلا وتقام ن نقول إنه يعني من ي تخلق بلد ه ا ا بعض أ ح ك مصر اللي هنا أجل, أجل نحن هنا في م الا تقام بعض الاحكام أ ح ك م من إقامة السرعية؟ البلد ا هل خلت ل هذه أ الشرعيه ة ألفتة؟ لا السرعي ألفتة؟ يقام يوجد حكم ليس ب ا ل أ ح و ا ل ا ل ش خ ص ي ة هل إ ق ا م ة ا ل ص ل ا ة في المساجد و و وتكليف الحاكمون في هذه البلد لمن يقوم بهذا وتكليفه ببناء المساجد و ب ح م ا ي ة المساجد الا يعد هذا من ا ق ا م ة شيء من شرع الله أليس هذا يدخل في إ ق ا م ة بعض أ ح ك ا م الله أ ل ا تقام احكام الله عز وجل فيما يتعلق ب في أ ح ك ا م ا ل و ؤ ي د او ب أ ح ك ا م الطلاق والنكاح او حتى ببعض أ ح ك ا م المعاملات من البيع والشراء <تصفيق> فبعض القوانين التي تطبق في هذا البلد وان ت يعني إن كان اخذ بعضها نعم من أحكام من القوانين الفرنسية الفاجرة ولكن في بعضها في ولكن أيضا أحكام تطبق من أحكام الشريع الإسلامي وكما تعلمون إن ان ل ص ا ل ذ هذه ي ينص عليه دستور هذه البلاد أن البلاد ل دستور ا ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة هي المصدر الرئيسي للتشريع ولكن نقوله للحويني الشاهد الذي نريد أن انك قد أ ف ر ض ت ب إ ط ل ا ق هذا الحكم بان ل ص و ر ة ي ع يقول بأن ي لا يوجد سلطان شرعي على وجه ا ل أ ر ض اليوم ا ل ب ماذا ك ذ ب ل أ ن السلطان و إ ن كان ظالما و إ ن كان فاجرا و إ ن كان يخالف الكثير أ و القليل من أ ح ك ا م الله فقد أ م ر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بطاعته في المعروف إ ذ ا تغلب وصارت له ا ل ه ي م ن ة فهذا الحاكم المتغلب على هذه البلاد و إ ن كان يخالف شرع الله في الكثير أ و في القليل فإنه سلطان قد أعطاه الشرع قد الشرعية حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و فسمع ا و أ ط ع و إ ن ضرب ظهرك و أ خ ذ مالك وقال وإتمر ع ل ي كما في حديث ابن عباس في الصحيحين من ر أ ى من أ م ي ر ه شيئا يكرهه فليصبر عليه فمن إ ن خرج م ن ا ل ج م ا ع ة شبرا مات ميته ج ه ل ي ه ف أ م ر بلزوم ج م ا ع ة هذا ا ل أ م ي ر وان كان, كان يفعل ما ركرهه و أ م ر بالصبر عليه و أ م ر بلزوم جماعته وبطاعته في المعروف فهنا ينفي الشرعيه يعني عن مثل هؤلاء الحكام الذين تغلبوا على بلاد المسلمين وصارت لهم الهيمنه عليها ووجبت الطاعه لهم في المعروف بنص الشرع ف ه ن ا بهذه الشباب أو صراحة إن هؤلاء الكلمة صراحة يقول ليس لهم وليس لهم شرعية بيعة ويدعو أو أن ولا ط ا ع ة لهم لا في المعروف ولا في غير المعروف هذا بلا شك خلاف كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو بهذا خالف أ ص ل ا من أ ص و ل أ ه ل الحديث الذي نص عليها م ة الحديث في شتى كتب الاعتقاد حيث قالوا نرى السمع و ا ل ط ا ع ة ل و ل ا ة أ م و ر ن ا و إ ن ج ا ر و ا و كما قال ا ل إ م ا م أ ح م د في وصول ا ل س ن ة إ ن ه من خرج على السلطان ف إ ن ه مبتدا و قال و إ ن علي و ان عليهم بالسيف إ ن كان ه ذ ا السلطان قد علا يعني المسلمين بسيفه وتغلب عليهم وصارت له السلطنه وصارت له ا ل غ ل ب ة فقال ا ل إ م ا م أ ح م د إ ن ه يجب أ ن يطاع أ و إ ن طاعته تجد فالحويني يدغدغ العواطف ويستخدم له نعمل الاسلوب الحماسي في إفارة له ا ل ح م ا س ة <تصفيق> يعني بقوله إ ن من سب الله سجن س ت ة أ ش ه ر من هذا القول لم يطبق ومن سب ذات الملكيه يسجن في الحال ما غرضوه من هذا الكلام غرضوه ان ي س ي ر الناس عليه على ح ك ا على طريقه الخوارج القاعديه و ي ق و ل نحن في غربه ة فليس لنا و ل ا ي ة وليس ليس في عنقنا ب ي ع ة هكذا فهل هل كان أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح لما ر أ و ا من بعض و ل ا ة الامر في زمانهم شيئا ً من المخالفات و إ ن كانت ع ظ ي م ة حتى لا يقول البعض كما قال هؤلاء ل ل ح م ا س ي و ن القعديه هل, هل تسوون بين م الخلفاء بني أ م ي ة وبين حكام هذا الوقت نقول نحن لا نسوي ولكن ولكن نقول إ ن السلطان أ و ل ي ا ل أ م ر إ ذ ا وقع في م خ ا ل ف ة سواء ك ن بير او عظيما كيف ا ل إ ص ل ا ح هل الإصلاح يكون بالتشهير به و ب إ ش ه ا ر مخالفاته من على المنابر هل كان السلف يفعلون ذلك هل فعل هذا عبد الله بن عباس لما قام الحجاج بن يوسف الثقافي برمي ا ل ك ع ب ة بالمنجنيق هل رمي ا ل ك ع ب ة ب ق ض ا ئ ف النار لا يعد عظيما هذا ا ل ع ض م أ ع ظ م العظائم ان يرمى بيت الله باليه بل كما يقول المصطلحين المعاصر بالقنابل هل وقام حاكم من حكام هذا الزمان واتى بالدبابات وضرب ا ل ك ع ب ة بالقنابل ماذا كيف سوف يكون الحكم عليه طبعا صار من أكثر عند هؤلاء بلا عبدالله عباس التابعين وسبأ عند فعل مع صار اكثر الكافرين هؤلاء خلاف فماذا فعل عبد الله مع لما جاءه احد من عندهم الحجاج فقال له عبد الله بن عباس لا, تسبه لا تكن س ب ه لا ت عونا للشيطان ما ك ذ ا فقه الصحابه ما, ما طمع عبد الله بن عباس وخطب خ ط ب ة عصماء كخطب الحويني هذه خ ط ب ه نداء الغرباء هذه وقال ايها الناس انتم في غ ر ب ة لا يوجد سلطان شرعي ا ر أ ي ت م ما فعل الحجاج ما فعل ببيت ا ل ك ع الله لماذا تصبرون س ك ت ت و ن لماذا على هذا الظلم عليكم أ ن تخرجوا عليكم أ ن تصوروا و أ ن تصاروا لبيت الله ما علمنا أ ن ابن عباس لا على هذا قال هذا ولا وصل إ ل ي ن ا هذا لا باسناد ضعيف ولا ب إ س ن ا د صحيح ولا بأي إثناء بأي بل وصل إ ل ي ن ا ب ا ل أ س ا ن ي ل ا ل ص ح ي ح ة ا ل ح س ن ة خلاف ذلك فهذا ف... المثال ا ل أ و ل لسلوك الحويني سبيل ا ل ك و ا ر ج التعظيم ايضا قال الحويني في الدرس نفسه في الوجه الثاني إ ن د م ا افتي مثلا ف أ ن فوائد البنوك حلال وتقوم جميع الجرائد ا ل ر س م ي ة والمجلات ب ن ص ر هذا الراي حتى أ ن م ج ل ة أ ك ت و ب ر جعلته الرجل ا ل أ و ل في استفتاء عام التاسع والثمانين كلاعب ا ل ك ر ة والممثلين آه ولا ننكر ل أ ن الجماهير كانت تنتظر فتوى تحليل الربا على منهجه في تعريف المستحيل وفي نفس الوقت يخطي وقد أ ص ا ب في ذلك أ ن ه لا يجوز أ ن تقام م س ا ب ق مصابقة أ ن تقام م ص ا ب ق ا ت ملكات الجمال ل أ ن هذا ع ه ر رسمي يعني إ ل ى أ ن قال فيقولون لا يجوز هذا خ ر ا م فلا يستمعون لهم يعني يقصر ولا يقيمون له يعني لا يستمعون مذنب إن قال ملك حكام الحكام لكلام المفتي لما مصابقات ملكة الجمال هي محرمة ولا له لا هي ولا يقيمون لكلامه وزنا في هذه المساله أ ل ة و إ ن م يأخذون م ث ا ا ب ك ل م يهللون هوات ه بنوك ي ل ل أ و ل ى ويتعامون ك ل م ن ل ح ك ا عن ل ا الأمر م و و ي ت ع للثانيه ثم يقول م خ ر ض ا المفتي نفسه يخرج. مفتي على الخروج وعلى الثورة اخضب لله م ر ة لماذا تظن يفقد المرء م ص ب ا ق ي ت ه إ ذ ا ر أ ى ذلك、طيب. طبعا بلا شك يعني التعامل بفوائد هذه البنوك م ح ر م وفوائد هذه البنوك هي من الربا وفتوى المفتي الذي هو الشيخ الاصغر ا ل آ ن في حل التعامل بهذه الفوائد ي بلا شك فتوه خاطئه ولكن هل يقال في حق حلل أحل هو لو أحل أن ما قد أحله قد معتقدا قد هذا أنه هو هو المكتب الربا الربا الربا لو ما أن ه ومن الربا الذي حرمه الله يقينا فقد فقد استحل معلومه من الدين ب ا ل ض ر و ر ة وهذا و الاستحلال وليأ المكفر ه ف... و يعني ي ماذا ي الخوين د اطلاق الكلمة وسط فتوى من ان كانت هذه هذا هذا هو فانه الكلام الكلمة في وسط هذا الكلام؟ إن تنتظر يريد يعرض حتى بهذه ب ج لانهم المسلمين أ ك أ ن ه م قد رضوا بتحليل هذا الربا يعني صار و ا يشاركون المفتي في الاستحلال ف هل يعني هذا أ ن هذه الجماهير قد استحلت أ ي ض ا الربا وكفرت الشباب المتحمس الثائر الذي يحضر ا ل خ و ي ن بالالاف ويسمع منه نحو هذه العبارات ماذا أ ن ت م تظنون أ ن يخرج من مجلس اخوين ل ن يخرجوا بماذا من مجلس بعضهم بان هذه الجماهير بين الكفر والنفاق وقه وقه وقه ولا شك أ ن بعضهم يعني لا يرتاب ل ح ظ ة واحده في تكثير هذا المبكي شاية بينا يعني يثبت مذهبه الخارجي الذي يسير عليه بغمزه ولمزه في الحكام ه ذ ه ا ل ص و ر ة التي تثير ا ل ح م ا س ة وتثير الثورات حيث يقول على مراه ومسمع بتصريح رسمي ما أعطى بتصريح رسمي الحكام ه م ل ا يستمعون ل ه م و ل ا يقيمون ل هؤلاء م هؤلاء م ا هؤلاء ي ع ن ه ا ل ا ء هؤلاء ه ؤ ل ا علي الخروج على الثورة هكذا ي ز ي ن ان ل خ ر و ج ق ل و ب الشباب عليه ى ط ر ق ة من ها؟ القاعدية هكذا. هكذا كان عمران بن حطام الذي كان يعد من أ و ا ئ ل الخوارج القعضيه وكان من ازهد الزهاد نحن لا نخالف الخوين طبعا في في خ ر م ه هذه الاشاره ذكرها ولا نخالفه بلا شك طبعا في أن المفتي ان ق د ا خ ط أ يعني و ق ع في محرم عظيم بما قاله في ش أ ن فوائد ي شأن ف البنوك هذه وكذلك يعني بسكوته عن بعض المحرمات الاخرى وعدم انكاره ونحن ما نطالب ا ل م ب ت ي أ ن ينكر على طريقه ل او يعني ن ما ق لا ل ي ان ت ص ر خ و ا في الجرائد ا ل ر س م ي ة ب أ ن ما يفعله مثلا الحكام في كذا وكذا هو يعني من المخالفات لا نقول لكم عليكم أ ن تناصحوا ولاه الامر بالتي احسن تناصقوهم بكتاب الله, رسول الله, صلى الله عليه وسلم. وأن تكتبوا إليهم و أ ن تجالسوهم وتبينوا لهم ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة هذا الواجب عليكم فقط فقط فان اديتم هذا فقد فعلتم ما في نصيحه ذ لهذه ا الواجب النسخة الأمة بدلاً هذا هو عليكم أمين إن أردت المنادر على المنابر الطريقة الهمجية فانا الواجب عليك أ ن تكتب ن ص ي ح ة إ ل ى ولي ا ل أ م ر في هذه البلاد تبين له فيها ما تراه أ ن ت من ا ل خ ا ل ف ا ت م ن ح ما ذكرت وتنصح له فيها ب أ ن يراجع العلماء و ب أ ن يعود إ ل ى الكتاب و ا ل س ن ة قبل أ ن يصدر هذه القوانين التي تخالف الكتاب و ا ل س ن ة هذا الذي كان يفعله السلف ا ل ص و ف كان أ س ا م ه بن زيد رضي الله عنه <تصفيق> ل م أ ن ك ر عليه بعضه انه لا ينصح لعثمان بن عفان فقال لهم الا ذ ا أ ترون أ ن لا أ ن ص ح له حتى أ ك ل م ه أ م ا م ك م وكما قال إ ن ي أ ن ص ح له فيما بيني و ب ي ل ه و ك م ا قال أ و قال إ ن ي ما أ ر د ت ان, أن, أن احيي امرا يكون ما بعده شر يعني إ ذ ا نصح ل غ ث م ا ن على ا ل م ل أ كما أ ر ا د منه هؤلاء إيش اللي كان يحدث كان تسقط هيبه, هيبة غ ث م ا ن بين ا ل ع ا م ة ولا لا يعطون له سمعا و ن ط ا ع ويتضمرون عليه فهؤلاء الخوارج القعديه ا ما راعوا هذه المساله التي, يعني التي يعني عمل حسابها أو عمل حسابا لها ا ئ م ة ا ل س ن ة لما ذكر هذا ا ل أ ص ل في كتب الاعتقاد فلم قالوا إ ن ا ل ن ص ي ح ة ل و ل ا ة ا ل أ م ر تكون في ا ل ش ر لا تكون في العلم ل أ ن ا ل ن ص ي ح ة ل و ل ا ة ا ل أ م ر في العلم يترتب عليها أ ن ت ف ق ط هيبه ة ي ب ة و ل ا ة ا ل أ م ر و إ ذ ا سقطت ه ي ب ة السلطان انتشر الفساد بين الرعيه و ه ا ج و م ا ج و ل م يستطع السلطان أ ن يحكم أ م ر ه بينهم وهذا الذي نراه باعيننا في هذا الزمان أ ن ت م ترون أ ن العامه لما يسخرون من السلطان ويستهدئون بيه أحيانا ويتنظرون به إ ي ش لا يحدث يعني يستحلون ي يعني عمليا ن ي استحلالا ع ا ل و ق و ف في بعض م حرم الله وفي انتهاء بعض الخرمات و سواء من الزنا أ و من قتل ا ل أ ن ف س المحرمه ل أ ن ه م قد أ س ق ط و ا هيبه ذ السلطان ا السلطان حتى وإن كان فاجرا وان كان ظالما لكن بقاء هيبته فيه ا ل م ص ل ح ة ا ل أ ك ب ر ل أ م ن المسلمين ل أ ن ه لو لم يكن من ن ع م ة الله علينا بوجود السلطان إ ل ا حفظ ا ل أ م ن أ و حفظ دماء المسلمين ل ك ا ف ى بها ن ع م ة فكما أ ن ت م تعلمون لما سقط السلطان في بلاد العراق كيف صارت البلاد يعني فوضى و صارت أ م و ا ل الناس نهدا للسرات وهتكت المحارم انتهت و ستكت الدماء و ك ذ ا ايضا انتم مثلا لما حدثت هذه الاحداث التي تسمى باحداث الشغب في هذه البلاد منذ سنوات قريبه ا واحد فقط او انا اذكر في ثلاثة أيام فقط حدث شغب من بعض في فقط في يوم ايام الرعية من حدث ثلاثة شغب بعض ذ الذي ه البلاد ما الذي فقد الناس الامر حدث فقد و... و... وشعروا, شعروا بال... بالريبة وشعروا يعني بال... بالتوجس ر وشعروا ي ب ب ة ا ل من حدوث ما لا تحمد أ ق ب ا ن لمجرد أ ن السلطان فقد هيبته بين ط ا ئ ف ة ص غ ي ر ة من الرعيه م فلما فقد السلطان ه ي ب ت فقد السلطان هيبته بين هؤلاء خرجوا عليه بهذا الشغب الذي أ ث ا ر و ه وفقدت بلاد ا ل إ س ل ا م الامنه في هذا البلد ومن سفك لبعض الدماء في شوارع ال... في شوارع ا هذه البلاد بسبب شغب ل ط ا ئ ف ة صغيره انتم ا ل آ ن تسيرون في الطرقات امنين مطمئنين م ي ت ومطمئنين ن الصلاة ن ن ي م تتركون أ ز و ا ج ك م و أ و ل ا د ك م في ا ل ب ن و ت و أ ن ت م مطمئنون عليهم ها؟ أليس, اليس هذا ا ل أ م ن ن ع م ة ع ظ ي م ة يجب, يجب أ ن نحافظ عليها ولحفظ هذه ا ل ن ع م ة حرم حرم الله عز وجل علينا وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم الخروج على الحاكم المتغلب بالسيف و إ ن كان ظالما و إ ن كان فاجرا حتى تحفظ بما امسمه وحتى يعني لا يقع فيما لا ت ح م د احداه ؤ فيما, فيما, فيما, فيما بعد ذلك فالحوين بهذا الكلام يخالف هذا ا ل أ ص ل من أ ص و ل ا ل ث ل ا ث ي ن ولو كان ناصحا ي صادقا لكتب هذه النصيحه وارسلها إ ل ي ه إ ل ى ولاه الامر ويقول أن اني إ ن لو كتبت إ ل ي ه م لا يسمعون لكلامي ه م ث او لا يرفعون راسا لكلامي ه له نقول أنت وهل م تذكر هذه المجرومة المنابر بهذا التهييج النصيحة من فوق سوف يسمعون بكلامك في كلا لن يسمع لك بل اذا ن سلكت النسلك الشرعي بنصحهم بالطرق ا ل ش ر ع ي ب او ل ك ت ا ب ة أ بالذهاب إ ل ي ه من استطعت وبنصحين سرا لكان هذا أ ح ر ى لهم أ ن يقبلوا ا ل ن ص ي ح أ و أ ن ي ت أ ث ر و ا ب ي على أ ق ل و أ ن يغيروا ولو شيئا طفيفا ولكن أ ن ت بسلوك هذه ا ل ط ر ي ق ة ا ل خ ا ر ج ي ة تجعل هؤلاء يعانون أ ك ث ر ويزدادون يعني م خ ا ل ف ة وفي الوقت نفسه تثير الجهال والغوغاء على الخروج ب ا ل ق و ة على هؤلاء الحكام حتى ت ق ع ا ل ف ت ن ة وتفقد بلاد الاسلام الامن والامان <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ثم قال ا خ و ي ن بعد ذلك في الدرس ن ف س ي إ ن ت ط ر ف في الدين خير من ت ط ر ف في الدنيا هكذا قال. مع أ ن ك ل ه م ا مذموم لكن, لكن الذي يتطرف في الدين أ ب ع د عن الانحراف والفساد العريض من الذي يتطرف في الدنيا ف إ ن خفت على ولدك أ ن يشم الهروين فضعه في أ ح ض ا ن اهل ا ل س ن ة والجماعه ة ن ا الأحزار كلها هي ويدخل طبعا فيهم ا ل خ و ا ر ج ا ل ق ع د ي ة ويدخل فيهم الثوار ويدخل فيهم ا ل <تصفيق> أ ح ز ا ب المنحرفه على طريق الحسن المصري المنهج الأفح ل طريق أبي ا ولذلك ا ا س ع ي يسع أ ه السنة تجد ان الحويني هذا قد دافع عن ابي الحسن ه لأنه وافقه أصولهم قد في بعض فمعنى ا ل ل س ن ة عندهم هو هذا المعنى الواسع, هذا المعنى الواسع. ولكن, ولكن هذا الحسن المصري أ ر ا د أ ن ينمق ا ل ع ب ا ر ة فسماه ب ل ي ب المنهج الواسع ا ل أ ف ي ح الذي يسع أ ه ل ا ل س ن ة جميعا والشاهد يعني هل التطرف في الدين خير من التطرف في الدنيا يعني نريد جوابا من الشيخ حسن عن هذا السؤال أ و ل ا قبل هذا ليس فيها ا ن ب ا ط أ ه ل السنه ان يتكلم في هذه ا ل أ م و ر من اهل السنه في منه وفي الدنيا ل ن يقول ت ف ر ق ه الاذلال الاسراف في اتباع طريق الشهوات ا ل م ح ر م ة و ا ن ح ر ا ف ا ت ا ل خ ل ق ي ة الدينيه والخلق بالتفصيل لو عال... لو هذا لا نعالج هذا اضطر في ن الدين, من الدين البسط. من هنا وهو يدعم ان ذلك بمقارنة هذا ليس يعني من اسلوب ا ل إ ن س ا ن عنده خ ط الوسط ان يوازن بين هذا و ذ ل بهذه ا ل ط ر ي ق ة وانما يقول حق الذي قاله ا ل ت ل ف الصالح ا ل م ش ك ل ة كلها ي لكل شيء مذمومه اما ذمها الدين هذه أ و تلك فنحن نرجع إ ل ى اصل العلاج هو التزام وتعليم الناس الدين وسط وهو مذهب كان في الكنائس يتطرر ا ان الطالع د ان ذ ي ي في د ن الرسول ان م ح ا د رضي الله ا ع ن يقع في البلوغ ه و أ ب ع د عن الفساد من, من شارب الخمر أ و من الزاني مدينة معطور المتضرف الدين الدين فساده بالقدر الفساده الدنيا يعني يزيب يضر في, في ناحية فساد على نفسه. بقدر يعني يضر غيره فساد في الغالب في الذي يضر الدين نفسه وكان نفسه التطرف الأخرى هذا الغالب أهل على أهل برضه كله أ م ا المتطرف الدين ف يضر نفسه أ ه ل الدين ويضر البلاد كلها لانه بهذا المتطرف الدين أ ك ث ر انحرافا من, من المتطرف الدنيا وقال ذلك في ذلك قريب من هذا المعبد ا ي ف ا س د يضر نفسه نعم واللي يخرب الدين يضر الامه أ م ة ل ل الله ه يعني ح ف ظ يعني نريد مضيلتكم ل ل حفظكم ا يعني ت ع ل يعني ق ا يسيراً ولو بذل الرجل ع ن ي هذا ل الكلام الذي ا قاله قيس بخير في الشر س ا فانت تقوله ت ن ت ق د على اي انسان لمخايبته ل أ م و ر الشر و أ و ل ه ا ا ل أ ص و ل ف أ ن ت تدافع لاسمه هذا يعني حقك و و ق نفسه ننصح لهم ويرسل له م ص ي ح كما يعني علمنا النخوه ص ل الله ي ه و س م يرسل له نصيحه اولا فان هم خ س ر و ا فنحن نقول كلمتنا في بيان حقنا ا ل ب ع ض ل حتى يعرف الناس و ا ل أ س ل و ب يكون كما ليس مثلهم كما يسمون وحقرون أ ه ل العلم المخالفين لهم لانهما ننصح لهم بطريقه السرعه أ ن ت قلت كذا في كذا و أ ن ت خ ل ف ت ا ل س ن ة في كذا فننصحك أ ن ترجع عن هذا و إ ل ا إ ن سئلنا عنك نقول الحق او ن ج ب ن ا ف ر ص ة نقول الحق حتى نصرف الناس لجاء شبابا و ر ذ ا ن ا عن هذه الحرفات اللي ي ب ق ت هذا ل قول سيطب. سيطب. قولهم يعني و ترقب كنتاني قولهم ساكت قول ق يعني ت و ا ص و به كلهم قالوا هذا الكلام الذي لامه وهذا كله يعني ي ا خ د م ن عبره ان ا ي يجلس مع ناس ي أ خ ذ ه ا العدوى المخالفين لا تقل انا عندي دين ان ت أ خ ذ معهم عن سبيل ا ل ن ص ي ح ة فقط ثم تنعجل عنهم اذا هم ا ض ا ر و ا ان ي ز و ر معهم سيبك و ت ص ي يوما ما وتفترق عن قوي م الحق ان هو كلمه ا يزالك طبعا وانت ن نفسي فعلك الحق ة ان ان كما هو فأنا كما يعني قال هناك في ح ق ي ق ة ابنتي م ي م و ن ة يعني معظما ومثنيا على بعض يعني الدعاء الذين وقعوا في الغلو في ا ل ت ك ف ي ر ايش ميمونه ابنتي <تصفيق> الشيخ محمد عبد المقصود الشيخ فوزي السعيد الشيخ س ي د العربي دون ل ج و م نجوم, نجوم. لكن هم نجوم لا يحتاجون إ ل ى تذكير منها、نعم. يعني اكثر, أكثر, ت... أكثر, من نجوم. أكثر من نجوم م نجوم ن نحن من أكثر نجوم ع د ه م فما ت ع ل ق و ا عن فضيلتكم على أجل الاقناع ن أنا、محمد. يقول انظر الى الرجل في عرسه او م أ ث م ه من يكون عنده هذا من هب ودب يعني التعريف ا ب ت ا ع ن ي ي أ ت ي اليه في الفرح بتاعه من جميع الاحداث انما حتى إذا حضر ت ى اذا ح واحد من الجيران او ب ت ا ع ه يكون في الغالب يكون اهل سنة عند اهل ا ل س ن ة ف ا خ ر واحد كذب بقليل ولكن دول في خليط من كل الناس ولو رايت ذلك بالنفس ل أ ف ر ا ح ق م ا كنت الماكن يدعون بي... ب ا ل ر ح م ة ولكن أ ف ر ا ح بالذنب يخسر فيها مع فيه ناس كثير من... من فرق هذا الثناء بارك الله فيكم هذا الثناء على هؤلاء كون الاستعييد معلوم م ك السعيد ن ع م المحصول نعم خزالة فحان عبد ي د ا ل ر ب ع و ن ا خوائد إلى معلوم ل ا ا خ ا هو الآن يقول, عنهم يقول... الحكام. مم. مم. يقول... يقول عنهم انهم نجوم هلا والله هو مثلهم نضحق كيف يشكر إ ن س ا ن أ ه ل البدعه لما هو راض ي عنهم مم. ومعهم ا لا ل ل ه نقول ذلك س م ا ت ه ولا لا. ذلك لا. تعاليا لا. لا. ونقول ذلك حق حتى وحتى س نتاسف نقول متاسفين نواحي الشرق. ولكن ا ح ش ر و ل م ا ي و ع انفسهم ب م خ ا ل ف ة ا ل أ ص و ل ف ن ت م ن ن ا لهم ان يرجعوا حتى الناس تزيد منهم أ ص و ل ا وفروعا وهذا خير للمسلمين بارك بارك اخر ع ب ا ر ة نريد أ ن ن ق ر أ ه ا من ب ر س ي ه نداء الغرباء ايضا تصور لو رجل يصلي هل يمكن ان يصدر اذنا باعتقال المصلين ي يمكن يصدر المسيرة في يعظم ويعظم م للدموع المساجد؟ خرمات يتمكن أولئك انما, إنما إن يتمكن المؤمنون من الاحتراق الفجر؟ ان اذن بارخاء القنابل الله شعائر الله بالله هل اولئك نتمكن كونه كل نعوذ ان نريد ان ن هذا واحد ؤ من و... الأساليب الشرعية و... هذا ا ل مع... كله ا م ضر اكثر من ي نفع صفة عامة ولا ي ه الكلام ينفع ر أيضا تماما ساحربه الرجوع الى هذه الاشياء والرجوع الى ت ح د الحديث ويسترح ا أ ح ا د ي ث و ي س أ ش ر ا ل أ ص و ل من ك ت ا ب و ا ل س ن ة من الناس وينفعون انفسهم المسلمين ويدعو اخوانهم إلى يا رب المستعاد ا ن الى كان واحد مننا علم قليل بالنسبة الغيري نحافظ ا ل د ي ك العقليه والمنهج م ع ر ف ة أ و ل ا ل م ح ا ف ظ ه عليها شيء عظيم م ن ا س عليه وربنا ثبتنا عنه حتى نلقاه ف ا ل ط ي ا ر ا ت كلها ضد التوحيد مارسها مع ل ضد المنهج والاسد لاساليب ع كثيره والله すいません。 الله يحفظكم يا ش ي ر ا ن ع ز ي ز ك م الله يسعدكم ر الله ن ي ر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 فعلم م ا ي جيد بدوره أ ن ت تعرفه وران واحد ي ن ك صفات الله تعرف أ ن ه بيدك وادخل هذا اذا ن ا خ ر على ذلك وينكر صفات الله التي حلفها و ق ب ق ل ت الاشياء ل ك هي م ع ر و ف وينكر بها خلاف وقلت بها اذا اردتها تاكدت منه أ ن هذا رجح ولم اتصح أ ن ف ع ل كل حياتنا في حيات ا م ن هذا الشيء حتى نعرف الطريق ك ي ر ونعرف مخالف من موافقه なるほど。 بسم الله و ا ل لله و ل ا ل على ر س و ل ا ي ن هنا في ا ل ا م ع ب ا ر ة ا ل أ خ ي ر ة قولوا يتصور رجل ه ل تتصور أ ن رجلا يصلي هل يمكن أ ن ي ص د ر إ ذ ن ا باعتقال كمصلين في ص شهر الفجر طبعا كما تفضل فضيله الشيخ حسن بن عبد الوهاب حفظه الله تعالى وبينا ان هذا الكلام مقصود ب ا ل إ ث ا ر ة حتى إ ن كان حقا ن <تصفيق> <تصفيق> هل يعني صدق ا الحويني في تصوير ا ل م س أ ل ة ما صدق من يعرف ح ق ي ق ة ا ل أ م و ر يدرك ولو على الاقل في هذه البلاد نتكلم عن هذه البلاد بخصوصها ل أ ن ه بلا شك وكلامه هذا يتنزل ب ا ل أ ص ا ل ة على هذه البلاد أ ن ه لن يعرض بالحكام أ ن ه م يصدرون إ ذ ن ا باعتقال المصابين في صلاه الفجر فيقول هل يتصور ان مثل هذا الحكم إذا المصلي ه اذا أقول طبعاً يعني هذا الربط لا يلزم أولاً ثانياً من اصدر اذنا باعتقال ه م المستني في صلاه الفجر صدق التصوير هل يدري اخوين أ ن هذه ا ل أ ح د ا ث ا ل م ن ح ر ف ة عن ا ل س ن ة نحو هذه ا ل ج م ا ع ة التي كانت تسمى بالتكسير و ا ل ه ج ر ة وكذلك التي كانت تسمى بجماعه ة ا ل ج الجهاد د كانوا ا يخزنون أ س ل ل ح ة و ا م ت ف ر ا المساجد ألا ت في يعلم ذ وكانوا ا يتخذون ل م س ج ذ ر ي ع ة لارتكاب أ ع م ا ل ه م الاجراميه التي بها يهدرون دماء المسلمين بغير حق وكانوا من داخل المساجد يوجهون الضربات كانوا الضربات يوجهون إلى、فضلت. الى بعض رجال ا ل ش ر ط ة الابرياء من المسلمين رجال ا ل ش ر ط ة الذين كان بعضهم يقومون على حفظ الامن في هذه البلاد وان كان فيهما فيه من المخالفات وليسوا, كل وليسوا يعني كلهم, ليسوا كلهم عليه على معصيه ة مخالفة وعلى ف ف ي من الصالحين ومن ا ل أ ف ا ض ل و ا ل أ خ ي ا ر ما هو معلوم عند ه عند المنصفين فيهم أ ف ا ض ل وفيهم أ خ ي ا ر وفيهم ممن هم قد يكونون افضل من الحوين نفسه ا س ت ق ا م ة على السنه فكان هؤلاء الخوارج من هذه ا ل أ ح ز ا ب كانوا يبتحلون قتل ن ح وكانوا هؤلاء ولا يفرقون بين عاصي وغير عاصي فهم عندهم ولن عاصي عاصي يفرقون وغير بين ل من ك مثلا ملابس الجند يرتدي أ ل ش ر ط ة كان كانوا يتخذون ع يسعون ن ي ل ق ل بلاد الصعيد ل ه وهذا معروف ا في ب ا ل ن س ا ج د مراكز لهم للخروج لهذه العمليات ا ل إ ر ه ا ب ي ة ا ل خ ا ر ج ي ة ف م ن اجل هذا كان الحاكم يصدر الاذون لاعتقال بعضها والمفسدين و احيانا في داخل المساجد لانه كان و ا ي ح ت ب و ن بالمساجد ويضعون ا ل ا س ل ح ة داخل المساجد ومن يعلم ط ر ي ق ة ان رجال الامن في هذه البلاد يدرك ك أن أغلبهم ن ا وكانوا ا الناس ا ا من أخرى في الناس على عجل ت ه خرمة ل إلا القليل م س ج د فيهم يتحاشون ع ن ي ي أن ي ق ت ل و ان أحدا أبدا داخل المسجد و ك ياخذوا ت ح ش و ن أن أ ي أ ح د ا من هؤلاء المفسدين وهو في داخل المسجد نعم كان, كان في ف ت ر ة من الفترات التي اشتدت فيها, معارض هؤلاء أو اشتدت فيها تخريب هؤلاء المفسدين من هذه ا ل أ ح ز ا ب كما تعلمون في م ن ط ق ة عين الشمس هذه كان في م ن ط ق ة النابع ب خ ل ا ف بلاد الصعيد لما كانوا يخرجون بهذه ا ل آ ل ا ت ا ل ه التي يسمونها بالالات البيضاء يعني يشوهون وجوه ا ل ن س ويخرجون المتبرجات الشوارع ماء عليهم النار ويبقون الى بعض هذه الافراح التي تنتهك فيها بعض ا ل ف ر م ا ت فيضربون ويقتلون ويفعلون ما يفعلون في هذه الاماكن فاثار ا ل ض ع ر بيني ب ي ن المسلمين والمسلمون كما تعلمون على كثير منهم على جهل والبعض منهم يعني ما يدرك و ا يعني يكون هذه ا ل أ فاضطر ع ف ه يعني ل ا ا ل أ م ر في هذه البلاد إ ل ى استخدام مثل هذه الطرق ل ق ا م ل هذه ا ل ف ت ن ة فكانوا بسبب تفشي ا ل ف ت ن ة أ و ب... بسبب اختلاط الملحق مع ا ل م ب ط ل في هذه الفتن ثم علموا أ ن من يفعل ع ن ي ي أو من يعني يحرد الهي على الفتن هم للأسف ك ا ن و ا ه ممن ينتسبون ظاهرا إ ل ى ا ل س ن ة كما يقال أ ص ح ا ب اللحى من الجماعه ا ل إ س ل ا م ي ة ومن ج م ا ع ة الجهاد وكان في ذاك الوقت للأسف الكثير من شباب هذه البلاد قد اغتر بهذه ا ل أ ف ك ا ر وصار وراءها وصاروا مع ه ذ ه ا ل أ ح ز ا ب والجماعه وصاروا يعني يسلكون ع ن ي ي مسلكها في هذا التخريب وان لم يشارك الكل في هذه ا ل ع م ل ي ة ف م ا ذ ا يصنع؟ م ا ذ ا يصنع يعني هذا الحاكم وقد اختلط ا ل م ح ق مع المبطل في هؤلاء كيف يميز بينهم فكان يضطر احيانا الى ان ينتظر بعض هؤلاء عند خروجهم مثلا من صلاه الفجر كي ي أ خ ذ ه م و ي ع ر ف ا ل م ح ر ك او م ح ر ض لمثل هذه الاعمال ا ل ت خ ر ي ب ي ة في بلاد الاسلام وحتى يمنع شرهم انه المسلمين او يدافع مثلا فهذا هذا الصانع لا, لا يبرر لنا أ ن نقول مثل هذا الكلام الذي طلقه لنا لو كان الحوين منصفا نفصل و بين و ا ل ن يريد أ ن يظهر للشباب المغتر بكلامه أ و للشباب المغرر به أن الحكام فظلموا وفجروا واعتقلوا المصلين ها؟ ولو كان صادقا لبين ان هؤلاء الحكام فعلوا هذا مع كل المصلين وانما فعلوا هذا مع ث ئ ة معينه ة ا هي التي كانت تفسد وتثير الذعر في بلاد ا ل إ س ل ا م وافقدت المسلمين ا ل أ م ن فيما بينهم ها؟ ومن عايش هذه ا ل أ ح د ا ث يدرك هذا الكلام وليس ا ل أ م ر على إ ط ل ا ق ه كما نوه ودلس الحويني فكان الحويني يعني يريد أن يقول إن كل من للفجر في كافت كل كان الحاكم كان الحويني المسجد القالب هذا هذا صحيحا لماذا أن إن من إذن من يقول يصل لو يريد يصدر طيب بعد الآن ولو كان ل و ا ح د فيكم بعد خروج صلاة الفجر هل قبض عليكم انتم ا ل آ ن ليس لي ع ل ا ق ة بغيركم ممن قد يكون عليه على منهج فجر هل لأحدكم خارج صلاة ا فجر يعني قوضي لانه ه يصلي الفجر في المسجد لا طيب نحن في الأفكارية منطقة يا شي. نحن شيخ هنا في هذه ا ل م ن ط ق ة كما ك م ا أ خ ا د أ خ و ن ا ا ل أ ن د و ن ي س ي ا جزاؤه خيرا ويعلم م ا ل أ ن ن د و س ي ي ا و حقيقه امر هذه المنطقه هذه منطقة بل كما أ ن ت م تعملون و ن ن و ق ي الدروس في, في اي وقت نريد ه وكان لنا درس يومي وحتى ا ل آ ن الدرس مستمر لكنه مقطع فترات لبعض ا ل أ ذ ا ب منها سبب م ر ض يعني كان لنا درس يومي بعد س ب ع الفتره استمر أ ش ه ر ع د ي د ة وما منعنا احد وما وما قبض علينا بسبب هذا الدرس لماذا هذا الاسلوب به الذي يثير الفتنه بين المسلمين و... ويثير الفتنه بين الحكام والمحكومين ن يعني فالشاهد ي لو كان نواطحا <تصفيق> لأئمة المسلمين ولعامة المسلمين كان عليه ان ينصح لهؤلاء الذين اعتقلوا ويبين لماذا اعتقلهم او لماذا سجلهم الحكام قبل ان ينصح او قبل ان يبين فساد الحكام ده لو سلمنا جدلا ب ص ح ة صنيع هذا في مثل هذه الدروس فكان عليه ان يبين إ ن أ ف ع ا ل هؤلاء تخالف الشر إ ن هؤلاء الذين كانوا يعني يخزنون ع ن ي ي ا ل أ س ل ح ة في المساجد في الخروج ب ا ل ق و ة و إ ث ا ر ة الفتن في بلاد ا ل إ س ل ا م قد خالفوا أ ص ل ا من اصول اهل السنه و ا ل ج م ا ع ة أليس الخروج بالسلاح على الحاكم المتجلد ويريد إ ن كان ظالما هو د ن ا خ و ب و... ان لم ي ا ل و يوقع ن مرة أخرى بالشباب المغرر ب ي الذي يستمع إ ل ي ه م ر ة أ خ ر ى في مثل هذه الفتره ة الشباب يسمعوا إلى كلام ذ ا و ت ص و ر ا ل ع ا ط ف ة و ا ل ح م ا س ة القلبيه ي يعني ا ل ب ع ض منهم ممن يعني قد قد وجد سبيلا إ ل ى مثل هذا الخروج لا يعني يتوانى ع ن ي ي لحظه عن عن, عن الموضوع في هذه ا ل أ ف ع ا ل ا ل ه م ج ي فللأسف الحويني يريد و احياء إ مذهب هذه ا ل أ ح ز ا ب القائمه على مذهب الخوارج م ر ة أ خ ر ى بمثل هذه الخطب ا ل ن ا ر ي ة ا ل ح م ا س ي ة التي صار فيها على ط ر ي ق الخوارج القعديه ا ة الذين الخروج بالقوم والآن يزينون يعني ب ذ ه الأساليب بلا شك يزين الخروج يقول هؤلاء هؤلاء الحكام الذين أ ص د ر و ا إ ذ ن ا باعتقال المصلين في س و ا ه الفجر هم لا يصلون وهم فيهم كذا وكذا وهم يعني لا يعظمون خ ر م ا ت الله فماذا تنتظرون عليكم ان、تخرجوا. عليكم أ تخرجوا و و تغيروهم بالقوة ر طريقة ا هكذا ا عليهم عليكم ل أن فجي و ا القاعدية ع ف ف ر مذهب القوم حتى لا تقعوا في حبالهم حتى لا يخدعوكم م ر ة أ خ ر ى فالمؤمن المؤمن لا يلزغ من ذخر واحد مرتين نكتفي بها من ا ل ل ه في هذا الدرس ا ل ب ق ي ف ه في الدرس القادم سبحانك اللهم و و ب ح ن د ك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وليك وصلى اللهم على ح م د واتوب ع ل ى آ اليك